باب ما جاء في فضل ذكر الله عز وجل والدعاء قال الله تعالى ادعوني استجب لكم معنى هذه الآية أطيعوني أثبكم وروى أبو داود وغيره عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العباده والعبادة هنا معناها الحسنات قال ربكم عز وجل ودعوني استجب لكم وروى مسلم والبيهقي وابن ابي شيبه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه